في فلكي يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افا ان متفهمو الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة والاينا ترجعون